توقفنا في الدرس السابق عند ذكر علامات الاسم قال الشيخ رحمه الله ويختص الاسم بقبول حرف الجر بقبول يا شيخنا حرف الجر, حرف الجر. هو هكذا قال يعني وكان الأول أن يقول يختص بالجر لأنما يقول بالجر غير ما يقول بحرف الجر صح يا شيخنا أيوة لكن ما الذي دعاه ليقول حرف الجر عشان بعد ذكر القلوة بالإضافة سمع شيخنا؟ لو لم يدخل إضافة يبين بغن يقول بالجر يعني الخفض لأن الجر يشمل الجر بالحرف ويشمل الجر بالإضافة لكن هو قسم قال بدخول حرف الجر وحروف الجر كثيرة قال ذكرها شيخنا ابن مالك في, كتاب في كتابه في الخلاصة الألفية هاك حروف الجر يعني خذ حروف الجر وهي من إلى حروف كثيرة يعني بلغت تقريبا عشرين حرفا يعني في من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف واللام وحروف القسم الواو الباء التاء كثيرة شيخنا. ففي كل حروف الجر فلسم يتميز بدخول حرف الجر. اسمع لقوله سبحانه وفي السماء رزقكم يبسماء اسم لدخول حرف الجر عليها. هذا هو الذي قاله شيخنا. وقال ها أل دخول يا شيخنا أل لما قال المتنبي ها الليل والخيل والبيداء تعرفني ها الخيل, الخيل والليل والبيداء تعرفني فكل الكلمات هذه مقترنه بأل فقال علامه من علامات الاسم قالت تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فالمسجد اسم لدخول أل عليه لأن الفعل لا تدخله أل لا تقل جلس الكتب لا يجوز كذلك لحق التنوين له التنوين هو نون ساكنة تثبت لفظا وتفارق خطا قالت تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل هذا كتاب في القران في القران في القرآن الكريم ها هذا بلاغ هذا بلاغ وكتاب أنزلناه ليك لتخرج الناس من الظلمات كتاب فالكلمة إذا التنين التنوين على من علامة لسم صح والنحات ذكروا أنواع التنوين في تنوين تمكين يعني يدل على أن الاسم تمكن في باب الاسمية فلا يشبه الأفعال ولا يشبه الحروف كالألة ذكرناها منذ قليل هذا بلاغ صح والنوع الثاني في تنوين يسمى تنوين تنكير يعني يدخل بعض الأسماء المبنية للفرق بين النكره والمعرفة فأخونا محمد رزق بمولود سماه سيبويه ده اسم مبني على الكسر فأصبح فيه إشكال ابنه لا يعرفه أحد إلا المقربون فقط يعني لكن سيبويه ممنوحها مشهور فعندنا اسمان نكره ومعرفة كيف نفرق بينهم بالتنوين أقول جاء سيبويه العالم المشهور ومعه سيبويهن اللي هو النكرة يعني ده متنوين شخنة تنكيل يدخل بعض الأسماء المبنية للفرق بين النكرة والمعرفة مثل كلمة صهي يعني أسكو سكوتا آه معيناً اللي لما قل الصاهن يعني لا تتكلم أبدا خلاص في تنوين اسم تنوين مقابلة اللي هو التنوين داخل في جمع المؤنث عسى ربه إن طلع قلنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات فالتنوين الموجود في جمع المؤنث يقابل النون في جمع المذكر لأن النون في جمع المذكر عوض عن التنوين في المفرد لما أقول مسلم أقول مسلمون فالنون عوض عن التنوين في الإيه؟ في الاسم المفرد فالنساء قل طب يعني أنت عطيت الجمع نونا ثم تعطين أنا حاجة التنوين الداخل في جمع المؤنث يقابل نون في جمع المذكر عشان كده سموه تنوين إيه؟ مقابلة في تنوين عوض عن جملة مثلا وأنتم حين إذن حين إذن هذا التنوين داخل في حين إذن أو إذن يكون تنوين عوض عن جملة يعني حين إذن بلغت الروح الحلقوم تنظرون فحذفت الجملة وعوض عنها إيه هذا التانون يبتلون علام من علامة لسان والإضافة إلى يا شيخنا انتبه يا شيخنا محمد الإضافة إذا أردت أن تضيف كلمة لكلمة تحذف التنوين هذا كتاب التنوين يدل على كمل لس لما تحذف التنوين يدل على نقصانه فلا فلا بد من مجيء المضاف لي أقول كتاب نحوي هذا أستاذ أقول أستاذ الفقه فهمت يا شيخنا فإذا أردت أن تضيف كلمة إلى كلمة لابد أن تحذف التنوين أو ما يقوم قام التنوين وهو نون مسن أو نون الجمع تبت يدا أبي لهب أصده يدان إنا مرسل الناقة أصده مرسلون خلاص فهم شيخنا؟ فالإضافة من علامته لس يبقى يبقى الإضافة لا يدخل الأفعال ولا الحروف الإسناد إليه الإسناد إليه معناه الإسناد معناه الإخبار معناه شيخنا؟ لما لزاء زيد أسناد من مجي إلى زيد فالفعل مسند والفاعل مسند إليه ومعنى الاسناد يعني الاخبار فعندما تقول جاء زيد اخبرت عنه بالمجيء وكذلك النداء يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا صح يا شيخنا وندينه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا تجد في القرآن ايات كثيره جدا يا نوح اهبط بسلام يا ابراهيم أعرض عن هذا فالنداء علمه لسان لان الفعل لا ينادى لا تقل يا كتب يا جلس خلاص يا شيخنا أظن كده واضح يا سيدنا الدكتور انتقل بعد ذلك إلى علامات الأفعال قال ويختص الفعل بقبول قد انتبه يا سيدنا الدكتور قد قد هذه إذا دخلت على الفعل الماضي فلها معنى يعني. المعنى الأول فد التحقيق قد أفلح المؤمنون أي قد تحقق لهم الفلاح وتفيد إيه؟ التقريب تقول المؤذن قد قامت الصلاة يعني حان قيامها إذا دخلت على المضارع فلها معنيان التقليل أقول قد يصدق الكذوب طيب والتحقيق كقوله سبحانه قد يعلم ما أنتم عليه يعني يعلم ما أنتم عليه حقا ونلاحظ أن قد يا مولانا كما قلت تدخل على الفعل الإيه؟ الماضي والمضارع لكن لا تدخل على الأمر خلاص السين سوف مختصة بالدخول على المضارع فقط دخل على أي شيخنا والسين تدل على المستقبل القريب وسوف تدل على المستقبل البعيد. قال تعالى سيقول السفهاء. يعني في المستقبل القريب. فسوف يتيح الله بقوم دل المستقبل البعيد. فهمت يا شخنة؟ النواصب اللي أن ولن وكي وإذا هذه نواصب مختص بالدخول على الأفعال المضارعة. فهمت يا شخنة؟ يعني تنصب المضارع. صح؟ طيب. اسمع لقوله سبحانه والذي أطمعه الآن يغفر لي خطيئتي فالكلمة لن, لن أكلم اليوم إنسية كلمة كي لكي لا يكون على الممين حرج طيب كلمة إذا شخص قلت سأتيك تقول إذن أكرمك فإذن حرف جواب وجزاء ينصب الفعل مضارع بالشروط أو الشرط الأول إذن لابد أن تكون مصدر يعني فاصدر الكلام وليفصل بينها وبين الفعل فاصل لو كان الفاصل قسم يغتفر أقول إذن والله أكرمك والشرط الثالث أن يكون زمن الفعل في المستقبل أكرمك أي في المستقبل طيب الجوازم, الجوازم يا شيخنا لم ولما ولا إن هي ولم الأمر لم لم يرد ولم يولد ولما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم طيب لا إن هي لا تشرك بالله إذا كتم الأدنى إلى الأعلى تسمى دعائية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بالنسبة للم الأمر لينفق ذو ساعت من ساعة وإذا كتم الأدنى كقول الولد لوالده لتجلس دسمه إيه لام الدعائية واضح يا شيخنا طيب الحق الفاعل تأل فعل يا سيدنا الدكتور محمد مختصة بالدخول على الماضي، فقلت استغفروا ربكم. وتاء الفعل يا شيخنا إذا كانت مضمومة ما متكلم فقلت وإذا كانت مفتوحة تبتع مخاطب. أنت قلت للناس وإذا كانت مكسورة تبتع مخاطبة. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كل دس متأل يا شيخنا فاعل وهي مختصة بالدخول على الماضي. تاء التعنيس الساكنة مختصة بالدخول على الماضي فقط. قالت امرأة العزيز وهذا ما قال مالك قلبتا فعلت واتت بتا فعلت ليتاء الفاعل واتت يعني تاء التاني وهم مختصان بالدخول على الفعل الماضي نون التوكيد نون التوكيد الشديدة والخفيفة كقوله تعالى في سورة يوسف ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكونن فيسجنن فعل مضارع يلتحق به نون التوكيد الشديدة لكن ليكونن نون التوكيد الـ الخفيفة ومعناها يعني انه لما أتت بنون التوكيد الشديدة في السجن معناها عزمت عزم اكيد على سجنه لكن لما خففت في الإهانة دلاله عنها إيه لا تستطيع أن تفعل ذلك يعني لأنها تحبه ونون التوكيد الشديدة والخفيفة آ يدخلان المضارع والأمر يعني أقول مثلا سافر أقول سافرا او سافرن ومبتدخل على المضارع والله لا سافرن تابع يا شيخنا لكن لا تدخل على الماضي لا تدخل على ايه على الماضي يا المخاطبه, يا المخاطبة تدخل على الامر فكلي واشربي وقري عينا وتدخل على المضارع أقول انت تقومين وتاكلين وتشربين لكن لا تدخل على الايه شيخنا على الماضي الشيخ اتى بامثله انا طبعا شرحت هذا يا شيخنا بس ناتي الامثله الشيخ قد افلح المؤمنون ده مثال قد سنقرئك فلا تنسى ها سنقرئك السين ولا سوف يعطيك ده سوف لن تنل البر دي ان لن الناصب دي لم يلد ولم يولد دي لم الجازمه صح يا شيخنا ربنا واسعتا دي تاء طيب إن أبي يدعوك ليجزيك أجر إيه ما سقيتا صحي شيخنا او برضو اقتالي الفاعلة اقالت بتاء التأنيس لا يسجنا ولا قل قلتنا يا اياتو النفس المطمئن <تصفيق> ارجيعي الى ربك راضية مرضية نسو الله ان يقال لنا ذلك رب. كلمة ارجيعي فهم شيخنا هي المخطط اظن انك واضح. ما يميز الحرف يختص الحرف بعدم قبول شيء من خصاص الاسم وخصاص الفعل وهذا ما قاله الحارلو في الملحه. قالوا وإيه شيخ قال والحرف ما ليست له علامة فقص على قولي تكن علامة يعني كثير العلم فإذا الحرف لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الإيه؟ الأفعال فعدم قبول العلامة علامة له هذه معنى كلام الشيخ والحرف ما ليست له علامة فقف على قولي تكن علامة من الوقت وقت والإسم؟ طيب ننتقل الآن يا سيدنا الدكتور إلى الميزان الصرفي أنا بحاول أقرأ من كتاب ورشح إن شاء الله ماشي يا مولانا؟ ماشي يا شاكتين؟ سيدنا الدكتور ثام الله يلا الله ارفع صوتك الميزان الصرفي لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمة ثلاثة أحرف وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الشيخ الدكتور لما قرأ قال لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا وهنا يريد أن يجيب على سؤال علماء الصرف لماذا اختاروا للميزان الصرفي ثلاثة أحرف ولم يختاروا أربعة أحرف أو خمسة أحرف فأجاب قال إن أكثر الكلمات العربية ثلاثية خلاص فاختاروا إيه ثلاثة أحرف جعلوا الحرف الأول فائل الكلمه والثاني عين الكلمة والثالث ثامي الكلمة وبالمثال يتطبح المقال اسمع كده ضاراب الضاب لما أرادوا العلماء وزن هذه الكلمة وإيه الغرض من الوزن عشان يعرفون هل الكلمة كل حروفها صحيحة ولا نقص منها حرف ولا زاد عليه حرف أو أكثر جسمه ميزان يا مولان يعني إذا ذهبت لشراء شيء فبعد شراء يعني البائع يزن لك ما شريته. صح صح يا شيخنا هو العرب أو العلماء أرادوا وزن الكلمات لكي نعرف هل الكلمة الموجودة هل هي مجردة من الزيادة ولا مزيدة طيب صح يا شيخنا أي فاختاروا ثلاثة أحرف اختاروا الفاء والعين واللام سبحان الله الدكتور يسأل لماذا اختارتم الفاء والعين واللام بينما الحروف اللي جاية كثيرة تبدأ بالالف وتنتهي بالآلف يعني 28 حرفا فلما اختارتم ثلاثة أحرف والحروف دي بالذات الفاء والعين واللام قالوا ما هو كلمة فعلة أي فعل يدل على حدث يعني كتبة تدل على الكتابة، شربة تدل على الشرب، والكتابة والشرب حدث، والحدث فعل، خلاص يبقى يبقي أختاروا لفظ فعل بالذات. ثانياً اختاروا من كل مخرج حرف، فعندنا حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والغ، اختاروا منها يا شيخنا العين آء، واختاروا من الشفاه الفاء ف، واختاروا من سلم ال فهمت؟ يعني اختاروا من كل مخرج إيه؟ حرف. صح؟ يعني كم يحصل مثلا في انتخابات يعني دكتور مثلا في الكلية يقولون بس واحد فقط امام كله فالكلية كلها ممكن ايه؟ يختار منها واحد بس مش معقول كل الناس صح يا شيخنا؟ يبقى هو قال يا شيخنا عند ال عند وزن الكلمة يعني كل علماء الصرف اختاروا كم اصل الكلمة ثلاثة الفاء والعين والايه؟ قاموا عند الوزن بالفاء والعين واللام فيقولون مثلا ان سيدنا الشيخ اهو ضرب ب كده ضرب فاعل جعلوا الحرف الاول سموه فاء الكلمة الحرف الثاني عن الكلمة الحرف الثالث قال مصوره بصور بصورتها يعني ضرب اقول فعله طب اذا كنت ضرب على وزن يا ولادي فاعل صح شيخنا طب ضارب على وزن فاعل طب مضروب على وزن مفعول أيوة أيوة فيقولون في مثل قمر يقوله فاعل فاعل حمل يقول على وزن فاعل صح يا شيخنا كاروما يقوله فاعل أظن كده واضح وهلوم مجر ده يسمو إيه شيخنا الميزان الإيه الصرفي وسمونا الحرف الأولى فا الكلمة والحرف الثاني عين الكلمة والحرف الثالث لامي الكلمة واضح السمر طيب انتبه يا دكتور لو زادت الكلمة على ثلث أحرف إن كانت الزيادة ناشئة من أصل الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة زدت في الميزان لم أو لا نيني يعني انتبه كده يا شيخنا انتبه معنا لكي تفهم مراد الشي الشيخ بيقول إيه مولانا كلمة أهل ده حرجة راجع. الحرف ده من بنيه الكلمه يعني حرف اصلي فنزيد لام اقول علون فعل لا خلاص طيب لما يكون يا شيخنا اقول جحمرش المر العجوز جح ما رش هشوف ادي لا لل ها زدنا لامين يبقى لما يكون يا شيخنا الحرف المزيد من بنيه الكلمه يبقى نزيد لام وزي كان حرفين نزيد يا شيخنا لامين. فاهم يا شيخنا يا دكتور ركز معايا يا ولدي ركز معايا فاهم ايوه تماما خليك ركز معايا بس الاول انت الان لما تروح للبقال خلاص تقول انا عايز كيلو كيلو عنب يبقى طيب لما أنا عايز كيلو ونصف يعني كلما زدت هو يزيد صح يا شيخنا؟ فإذا كانت الحرف المزيد من بنية الكلمة ماذا نفعل؟ نزيد لام طيب إذا لو كان الحرفين من بنية الكلمة نزيد لامين صح يا شيخنا؟ وضعت الدكتور؟ طيب بعد قليل إن شاء الله أكمل هذا والله أعلى وأعلى